تنشئ مبادئ فينا وانت بقا تنشئ مبادئ فينا وانت بقا مبادئ فينا وتبقى وتبقى المبادئ في القوم وذاك لأنهم عاشوا دعاة لها يتسابقون إلى الأجور وكانت كالدماء تسطر بالندى على السطور فعاشت حياه لما سقونا وسقوا تربها البطولة والفداء الصدق والصفاء الرجولة والإخاء سليل المعالي والفعال مجيدة جهاد وغزو والصوار متنزع لعمري لقد أحيا مناقب قومه وأعلى منارا للجهاد يشعشعه أبو سعد الكازمي عشت لدينك وأمتك وسقيت شجرة التوحيد من دمك ورحلت إلى خير مستقر في مقعد صدق عند مليك مقتدر أبو سعد ترجل عن جواد ترجل عنه فرسان والثقور كريمًا قاد سما في الناس قادرًا محبته أنا خد في الصدور أبو سعد ترجل عن جواد ترجل عنه فرسان الثقور كريما قد سما في الناس قادرا محبته ألا في الصدور دع ومطى يجاهد في ثبات ولم يأبه بطاغية كفور إلى أنه لما يرجو شيدا مع أهل الكرامة والحبور مع أهل الكرامة والحبور يا إجساد هوت في الأرض عزا وأرواح بأجواف الطلور قوافل قد مضت يجتمعون تباعا سيجتمعونك صور البدور يا إجساد هوت في الأرض عزا وأرواح بأجواف قوافل قاد مضت تسعى تباعد سيجتمعون في صور البدور ملوكا في جنال الفلد نال عند ربات الخدور وأحسب أنهم فازوا جميعا بجنات ورضوال الغفور بجنة وبطوار الغفور هنيئا يا أبا سعد هنيئا بخاتمة السعادة والسرور سيبقى ذكرك الماضي جميل يفوق شذاه رائحة العطور هنيئا يا أبا سعد هنيئا بخاتمته السعادة والسرور سيبقى ذكرك الماضي جميل يفوق شذاه رائحة العطور ويحيي الله بعدك كعر سجير تقيت ثراه من دمك الطهور ليبقى العز بالإسلام فينا إلى يوم القيامة والنشور إلى يوم القيامة والنشور طبيع الشهداء